فاعلون والذي 129. وراء ذلك انه خلق اخر فان خالا كن المضغ تعظما فان خالا كن المضغ تعظما لحم 119. فتبارك الله أحسن wo 117. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 118. وشجرة تخرج من طور سيناء كنبت بالدن وصف 119. <تصفيق> وشجرة 117. ومنها تأكلون 118. وعلى فلا تظنون تقوم فقام لمن له الذين كنتم 111. أريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة of the 121. وأطرفناهم اشتركوا <تصفيق> الدنيا <تصفيق> ثُمَّ كَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقُومُهُمْ مَا لَنَا kankey <laughs> ку <laughs> بل لا يسرون إن الذين من خشية رب ум тум <crusher> <laughs> فتد في السماوات والسلام إَِّلَججُ فِي يقَُهِم يََُّون وَل قَدْ أَخَض النَّ بِضَ بِ فَمَسْ the uh -huh. барои يقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماء 129. قل من بيد ذي ملكوت كل شيء وهو 119. فأنا تسحرون 110. قل من بيد ذي ملكوت كل شيء بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ 121. وقال الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 122. ما اتخذ الله 117. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب 119. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أمل صالحا a ah! Surah al 117. ونسروا أنفسهم في جهنم خالدون 119. فلم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 110. قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا in 117. وقاسبتم أن